يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعنكم تفلحون واتقوا النار التي أعزت للكافرين وَطعُضوه وَرسُونَ لعَكُم تُحمُون وَسَارِعُ إ مَأْفَِس الرَبِّكُم وَجََّاسِ ضُهَا وَجََّاسِضُ وَ السَّم وَاسُ وَال أغْضُ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 ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة من وجنات وجنات تجري من تحتها الأبهار خالدي لفيها ونعم أجر العابلين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات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 وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ والله لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَنْحِقَ الْكَافِرِينَ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمْتَنُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُ فَقَدْ رَأَيْتُمُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ سَبَقَهُ الرُّسُلُ أفإما تأوقت أنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أنت موسى إلا حسابا مغجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وتأي من نبي وَسَلَامٌ مَعَهُ وَرِزْقِي يُون كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا والله يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتبس أقدامنا وتبس أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثوابا يا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الله أكبر الله